بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يج سَنبونَ كَذ إًا Lan tunzən I am Jesus. إن <تصفيق> ربك لا تسجد ويزين زين وإن <تصفيق> ربك فلا تنزقوا <تصفيق> وأن ليسني Ah kim ki فق مَنُوا خ مِن ان فمن ذل خذيذ يستوجب Quan <تصفيق> كون كوننا سبع أَفَمِنْ هَذَا الْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَلَن تَنفَعَكُمُ الْأَنبِيَاءُ زن Alə qazıcə وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أشعا أبصر الزبَ قَضَ لَم قَمونوحم فَكَل لَبُابَ فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصد ففتحنا No! ben فدعا ربه لقد تركنا